111. إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال يا آدم أنبئهم أسمائهم فلما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 أَدَمُّ سُكُنَ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَّ مِنْهَا رَغْدٌ حَيْثُ شَئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَهَا ذِهِ الشَّجَرَةُ وَلَا تَقْرَبَهَا ذِهِ الشَّجَرَةُ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ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 111. فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم